أعوذ الله من الشيطان صلى الله على النبي الله ماء، ماء. صار ابونا الله غريق فانقذنا الله درود به إِلَّا الله. قَلَّ اللَّهِ لَهُ الله أزمى قَلَّ اللَّهُ الله اللهم <تصفيق> صل <تصفيق> اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم الله الله الله الله الله والسلام الله خير احسن احسن السلام و ان صل على النبي. النبي. النبي الله اكبر لا الله صل على النبي الله <تصفيق> ولی لا you yeah that you are. <تصفيق> يا نون نهار الصلاه صلى هذا اللهم صل على محمد على على موسیقی الله و si الله اكبر كان فضل ناجي طيب فضل درست کنید اللهم صل على النبي على النبي اسمى ان تسير جلعنا فيكوا فاعون دياون دت and me <laughs> الْمُغِيرُ <laughs> وَالتَّوَّابُ <laughs> Bye-bye. يا سلام يا سلام يا سلام الله يحيي لما دخل شيخ الله اللي اللي يا إنك ما تقولها الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله اللهم صل على يا محمد يا محمد يا محمد يا يا محمد يا محمد يا محمد الله محمد يا يا محمد يا سلام الله يكرمك لا إكرامًا لا إكرامًا لا إكرامًا لا إكرامًا لا إكرامًا لا إكرامًا لا إكرامًا لا إكرامًا لا إكرامًا لا لا يَتَجَاوَلُونَ فَوْقَ النَّبِيِّينَ يَنُونُ عَلَى آيَاتِنَا سبحان الله, الله الله السلام عليكم السلام, على السلام عليكم يا سلام يا عيني يا سلام على الله الله والله فين كان والله الله يكرمك الله يكرمك الله يكرمك الله يعزوك نور الحق جهنت الناس الله وربنا ملاك في الله الله في الله وربنا ملاك في في وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى کرہ و صحو وجاوبوا في اللّيق فجهاده واجتازكم ما الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله المصلي على حضره النبي صلى